كلا بل تحبون العاجلة 112. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة 114. إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة 111. تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق 113. وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق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 فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى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 هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا